وَذَأَفَلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاضِعُونَ وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ الْلَّغْوِ مُعْرِضُونَ وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ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 خلقنا النطفة علقة فخلقنا نطفة علاقة فخلقنا العلاقة مضغة فخلقنا المضغة عظام فخلقنا المضغة عظام فكسون العظام لحما ثم أنشأه خلق آخر